فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسؤورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا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 فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون